وعلى آله وصحبه أجمعين. سال المؤلف رحمه الله تعالى على الخامسة عشرة اعتذاره من اتباع ما آتاهم الله ما أتاهم الله بعدم الفهم. قوله قلوبنا غلف. وقوله يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وقوله يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبيع على قلوبهم والطبء بسبب كفرهم السادسة عشرة اعتيادهم أما أتاهم من الله بكتب السهر كما ذكر الله ذلك في قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما الشياطين ألا ملك سليمان السابعة عشرة نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأورين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين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 ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وجميع أقاربنا ومشائخنا وكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذه هي المسألة الخامسة عشرة من مسائل الجاهلية أي التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية على معنى أن هذه المسائل كما سبق أن بينا أكثر من مرة هي من مسالك أهل الجاهلية وهي ليست من مناهج النبوة ولا من مناهج الحق وإنما يسلكها من يسلكها إما تعنتا وإما جهلا وإما قصدا لمناوعة الحق والمعاندة والاستكبار كما دلت على ذلك المسائل السابقة وسوف يأتي أيضا لهذا مزيد بيان كما قلنا أيضا إن هذه المسائل بعضها قد يكون يمثل قاعدة كلية عامة تشترك فيها جميع الأمم والأقوام في العصار والأزمان وبعضها قد يكون قاعدة ولكنه قد لا ينطبق على كل الفئات ولا على كل العصور وإنما على فئة دون فئة أو زمن دون زمن فقد يكون هذا منطبقا مع اليهود وقد يكون هذا منطبقا على جاهلية العرب وقد يكون هذا منطبقا على غيرهم وكما أيضا سبق أن المقصود بالجاهلية ليس فقط هو جاهلية العرب أو العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أو ما, أو ما كان قبل ذلك بزمن وإنما المقصود بمفهوم الجاهلية كل ما خالف كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية وكل ما خالف الإسلام وخالف الحق فهو جاهلية وقد دلت على ذلك النصوص وذكرنا هذا في أول الحديث في هذه الرسالة المباركة فإذا هذه المسائل منها ما يكون جزئيا ومنها ما يكون عاما وقد يدخل بعضها في بعض كما ذكر المصنف رحمه الله فقال الخمسة عشر اعتذارهم عن اتباع, عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم كقوله قلوبنا غلف وقوله يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم والطبع بسبب كفرهم على مأن أنه أحيانا المعاندون والمستكبرون يتظاهرون بعدم الفهم وأن ما أت به النبي أو, أو ما أتى به رجل مصلح أنه غير واضح أو أنه غير بين بينما الواقع أنه بين وضوح وقد ذكر الله عز وجل في بعض الآيات وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلموا علوا ولقد نعلم أنهم فإنهم لا يكذبونك ولقد كذبت رسول من قبلك فصبروا على ما كذبوا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فإذا ظهر هذا المسلك في بعض الأقوام أو في بعض الفئات المدعوة فإن هذا من مسالك الجاهلية لأن الحق واضح وكثيرا لا يقصد من الحجاج والمحاجة هو لعدم الوضوح وإنما من أجل إقامة الحجة وإلا الله سبحانه وتعالى يبعث رسله مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولكن قد يكون بسبب عدم قصد إرادة الحق وبسبب التعنت والصدود المتعمد عن قبول الداعي وعن سماع الداعي يكون الطبع على القلوب ولهذا يقول الله عز وجل هنا وقالوا قلوبون غلف فبما نقضهم مثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يضمون إلا قليلا وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يضمون إلا قليلا يعني أن قلوبهم لم تكن غلفا ولم يكنوا قليلية لدراك وإنما بسبب تعنتهم واستكبارهم وصدودهم عن الحق صار في قلوبهم ما صار وكان على قلوب وران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فهم كغيرهم من سائل البشر من حيث الإدراك العقلي ومن حيث الفهم ولهذا ايضا في قوله تعالى ولقد مكناهم فيما إن فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وعفيدا فما أقنع عنهم سمعهم ولا أبصرهم ولا عفدتهم إذ كانوا يجحدون بآيات الله. ولقد مكنناهم فيما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصاراً وعفدة. فما أغن فما أغن عنهم سمعهم ولا أبصرهم ولا عفدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. لاحظ قوله إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فقد يكون الإنسان على مستوى من العقلية. وعلى مستوى من الإدراك وعلى مستوى من الفهم والعمق ولكنه لا يهدى لأنه هو لم يرد الهداية ويتعنت ويصد وعصرنا خير شاهد عصرنا خير شاهد وبخاصة في الأمم المعصوفة بالتقدم ويزعمون أنهم يكتشفون نظريات ويكتشفون مبادئ ونحو ذلك ولكن هم يدركون وأنتم تدركون وكل مطلع مدك أن كل ما توصلوا إليه مما ظنوه حقا وظنوه نظريات وظنوه مبادئ تقوم عليها كما يعبرون الإنسانية أو نحو ذلك كلها لم تجر إلى أصحابها ولا إلى أهلها ولا إلى متبعها إلا الويل والثبور من فقر وتضخم وشد النفسي وعلى الرغم من دعواتهم العليا لحقوق الإنسان لم, يهدر لم تهدر حقوق الإنسان كما اهدرت في هذا العصر على الرغم من أنهم يظنون أنهم قد استناروا بالعلم ونحو ذلك لأنهم ما يقبلون الحق ولا يظنون الحق إلا عندهم ولقد مكنناهم فيما مكنناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وافدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا فجتهم إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق ما كانوا به يستهزون فإذن بآيات الله والصد عن ذكر الله والصد عن أمر الله يكون به طبع القلوب فطبع القلوب بسبب العناد والاستكبار ولهذا يقول الله عز وجل في القرآن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسق وما يضل به إلى الفاسق فالفاسق الخارج عن عمر الله عز وجل هو بخروجه وعناده يكون له الضلال ويكون له الطبع على القلب والصدع الحق. تجده في أمور دنيا متبصر وتجده في ظاهره وفي مجادلاته وعناده متبصر ولكنه يعجز صلى الله عليه أن يصي الحق ويعجز أن يتبع الحق إما تمسكا بجاه وإما عنثا وإما إعجابا بنفسه ويكون هذا نوعا من الطبيعي على القلوب. ولهذا أيضاً قرأ سبحانه في آية أخرى في القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عما في أذانهم غرق أنهم لا يسمعون. وليس فيه وقر. وليس فيها وقر حقيقة وإنما لأنهم لم يقصد الحق وإنما صدهم ما صدهم من الاستكبار والعناد والتمسك بما عليه الآباء والأجداد والتمسك بالجاء السلطان والمنزل ونحو ذلك وإلا الأمر واضح والحجة قائمة والحق أبلنج وفلاد الأخرى ولا يزيد الظالمين إلا خسار ولا يزيد الظالمين كما قالوا ما يظلوا إلا الفاسقين فالفاسقون والظالمون كلهم بمعنى الخارجين عن الحق الظلم وضع الشيء في غير موضعه والفسق هو الخروج فقال هنا اعتذارهم عن اتباع ما أتانهم الله بعدم الفهم كقوله قلوبنا غلف يعني لا ندري ما تقول فقفرت الله عليهم بقول طبع الله عليها بكفرهم بسبب الكفر لا بسبب شيء آخر فلا يؤمنون إلا قليلا وفي الآية أخرى فقم يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وهم كذبا يفقهون، فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم والطبع كان بسبب كفرهم، فقال بل طبع الله عليها بكفرهم. السادسة عشر اعتياضهم عما أتاهم الله عما أتاهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: نبَدَ فريق من الذين أتى الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون والتبع متل الشياطين. على ملك سليمان. يعني نبذوا الكتاب واتبعوا كتب السحر. هذا هو أصل يعني السياق في في استدل المصنح. نبذ يعني كان هو نبذ فريق كتاب الله واستبدلوا به أو استبدلو به كتب السحر. وهذا أيضا يعني يحدث كذلك في أزمان وفي أعصار على معنى أنه كتاب الله عز وجل سواء الكتب المتقدمة في من في من عليهم كالتوراة والإنجيل استبدلوها بالطلاسم والسحر بل سيأتي المصنف رحمه الله مسألة أخرى على أنهم يعني حينما صدوا عن سبيل الله كأنهم رجعوا إلى أصل أهل الكتاب حينما اعتادوا عن كتاب الله عز وجل الذي نزل عليهم هو التوراة والانجيل قادهم الأمر إلى أن عادوا إلى السحر والسحر كان من أحد فرعون فكانهم عادوا أيضا من حيث يشعرون أو لا يشعرون إلى أمر الجاهلية كذلك أيضا حتى في عصرنا الحاضر كتاب الله عز وجل محفوظ وتكفل الله بحفظه فالقرآن حفظه الله عز وجل على الرغم من محاولات الأعداء المستميتة في سبيل تحريفه والصد عنه بجتة الوسائل سواء بمحاولة الزيادة فيه أو بمحاولة التعسف في تأويله أو بمحاولة أيضا القضاء على اللغة العربية من أجل أن تنقطع الصلاة بكتاب الله لأنهم من المعلوم أن كتاب الله اللغة العربية فإذا توجه الهدم إلى اللغة العربية فيعني في أن هذا مقصود هو البعد وقطع الصلة بكتاب الله عز وجل فظهرت دعوات للعامية وظهرت دعوات للكتابة بالحروف اللاتينية دعا ومعروفة ف حينما أيضا وجد وهذا كما قلنا في أن الجاهلية لا تعني فقط ما كان علي في, في من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان قبل ذلك وإنما كل من خالف أمر الله وأمر رسوله فهو في جاهلية وهذه الجاهلية تتفاوت قد يكون منها ما هو كفر وقد يكون منها ما هو دون ذلك في العصر الحاضر وجد مثلا في المسلمين والمنتسبين الإسلام من يريد أن يستعيض عن كتاب الله بكتب أخرى وبمبادئ أخرى فهذه يقول المصنف رحمه الله إنها من أمور الجاهلية فإما أن يريد يستبدلها بمبادئ مستوردة من الشرق أو من الغرب أو يريد أن يضع من نفسه أو كما يقول تتمشى مع البيئة أو تتمشى مع العصر سواء مبادئ أو سواء قوانين أو سواء تتعلق سواء بالحكم أو تتعلق بالتربيه أو تتعلق بأشياء أمور كثيرة كل ذلك دعاء وتسمعنا ونسمعها وتنبع من بيئات كثيرة فهذا داخل في هذه القاعدة فقال اعتياضهم عما آتاهم الله بكتب السحر وليس المراد السحر بعينه وإنما السحر كمثال وإلا الاعتياض عن كتاب الله بأي شيء آخر هو من أمور الجاهلية وقد يرقى هذا الكفر كما هو معلوم الذي يستبدل بكتاب الله أي كتاب آخر أو يعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله هذا معلوم أنه كفر أو يرى أن الشريعة المحدودة أو صلاحياتها المحدودة أو لا تصبح لكل يحصر هذا كله كفر وهو أيضا من الجاهلية ولهذا قال سبحانه أفحكم الجاهلية يبون اعتياظهم عما أتاهم الله أو أتاهم الله عما أتاهم من الله بكتب بكتب السحر وكما قلنا ليس المقصود السحر بعيني وإنما السحر أو غير السحر أي مبادئ يعتاد بها من أعطاه الله كتابه كالمسلمين حينما أعطاه الله القرآن ويريدون أن يعتادوا به مبادئ أو يستوردوا بدلا منه مبادئ أخرى أو قواعد أخرى فإنهم قد سلكوا مسالك الجهلية فقال كما ذكر الله في قوله نبد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم أول آية كما معلوم ولما جاء من رسوله من الله ولما جاء الرسول من الله المصدق لما معهم نبدأ فريق من الذين قوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين يعني استعادوا عن الكتاب بالسحر السابعة عشرة نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا وهذا أيضا معلوم أنه من المجادلة والمحجة بالباطل على معنى أنه يأتون الشيء وينسبونه إلى الحق أو إلى أهل الحق سواء كانوا عنبياء أو إلى كتب كتب الله عز وجل وهذا أيضا مجادلة بالباطل أو تمويه أيضا ولهذا أيضا أحيانا في بعض الدعوات الكاذب أو خاصة في دعوات التنصير ونحو ذلك فجدوا يحاولون أن ينسبوا أشياء إلى كما يقولون الأديان السماوية أو ينسبون أشياء إلى يعني يحاولون أن يجدوا رابطة وهم في ذلك كذبة لأن الله عز وجل حفظ دينا والحق واضح فتجد الباطل ينسبونه إلى, إلى أهل الحق أو ينسبونه إلى الأنبياء أو ينسبونه إلى الله عز وجل أو ينسبونه إلى كتب الله فهذا أيضا مسلك من مسالك الجاهلية فقال نسبة باطنه من الأنبياء كقوله وما كفر سليمان لأنهم قالوا إن السحر اعتقل يعني انزعموا أنهم سليمان وأن وأن وحينما ينسبونه إلى سليمان يعني يريدون أن يضعوا عليك ما يقاسفت الشرعية واتبعوا ما تتل الشياطين على عمل سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون أنسى السحر فهم أرادوا أن يقولوا إن هذا من فعل سليمان فنحن نتأسى بسليمان وحاش سليمان عليه السلام أن يتعاطى السحر فالله نفى ذلك عنه فقال وما كفر سليمان وكذلك أيضا حينما حرفوا في يهوديتهم وصانيتهم وزعموا أن منتسبين إلى إبراهيم وأن هذا هو دين إبراهيم فأكذبهم الله عز وجل قال ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركيا فهم يحاولون يموه وينتسبوا إلى أهل الحق وهم بعيدون عن الحق لأن الحق واضح والله عز وجل يقيم الحجة على خلقه نعم الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب ينتسبون إلى إبراهيم مع ذهارهم ترك التباع التاسعة عشرة قدهم في بعض الصالحين مثل بعض المنتسبين كقده اليهود في عيسى وقده اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم العشرون اعتقادهم في مخاليق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبه لسليمان الحادية والعشرون تعبدهم بالمكاء والتصدية الثانية والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا الثالثة والعشرون أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه كقوله نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين فهذه الثامنة عشرة ناقضهم في الانتساب ينتسبون إبراهيم مع إضغارهم ترك اتباعه هذه ايضا كالمثلة السابقة ينتسبنا ابراهيم ودينهم محرف والثاني هنا انهم يعني هذه تبين المسألة الثامنة عشرات هي وجه اخر للمسألة السابعة عشر هم يعني الباطل يأتون الباطل وينسبونه الى الانبياء والثانية يزعمون أنهم ينتسبون إلى أنبياء وهم يأتون الباطل فهذا يعني وجه آخر لأزعم بالاتباع فالأولى أنهم يأتون الباطل وينسبون إلى أنبياء الثانية التي هي الثامنة عشرة أنهم يزعمون أنهم ينتسبون إلى إبراهيم أو إلى الأنبياء وهم يأتون بما يناقض هذه النسبة ف الأولى وجه والثانية وجه آخر فالأولى يأتون باطلا ويلصقونه بالأنبياء الثانية يزعمون أنهم منتسبون إلى الأنبياء ويأتون بأمور محرفة تؤكد عدم صحة انتسابه فإذن القاعدة السابعة عشر والثامنة عشر كل واحد منهما توضح الأخرى أو تبين نوعا من هذا الانتساب المكذوب الذي ينتسبون فيه إلى الأنبياء التاسعة عشر قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين كقدح اليهودي في عيسى وقدح اليهودي والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم على معنى أنه وهذا أيضا جانب خطير جدا ويكاد يكون فاشي في جميع الأمم وفي جميع العصار إذا لم يكن الحق هو الرائد وإذا لم يكن الحق هو المقصود وبخاصة إذا غلبت العصبية وإذا يعني لم يتمحض قصد الطالب للحق وإنما غلبته عصبية أو غلبته جاهلية سواء عصبية لبلده أو عصبية لقومه أو عصبية لنفسه فتجدهم مثلا ينسبون إلى الصالحين ما, ما ليس فيهم أو أنهم يقعون في الصالحين على معنى يقدحون فيه القبح هو طبعا ذكر المثالب وذكر السيئات فيجعلون وسيلة للصد عن الحق بأن يقعوا في أهل الحق ويقدحوا في الصالحين واليهود والنصارى قدحوا في الأنبياء بل, بل ليس قدحا فقط وإنما حكى الله عز وجل عنهم أنهم قتلوا الأنبياء فيهم من قتلوا الأنبياء وأيضا قتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس فمع أن هذا مسركون من مسالك الجاهلية و آ... يكون فيه نوع من التلبيس بالباطل الخاصة إذا آ... أحيانا آ... أمام العامة أو أمام آ... الأصحاب آ... الفهم القاصر يعني قد يلبسون و في في في في في الصالحين في رجال الدعوة في أهل العلم وفي الأنبياء على سبيل المثال تعلمون كم من محاولات المستشرقين في النيل من المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته سواء في في زواجه في أزواجه و... أو سواء في سيرته الذاتية على صدرته والسلام حينما مثلا يقولون إنه في سفره إلى الشام اطلع على كتب اليهود والنصارى ونحو ذلك فكثيرا من الأمور التي يحاول أن يخدحون فيها في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم فإذا كان هذا مسلك أهل الجاهلية في الأنبياء فما بالك في من دونهم من المصلحين والعلماء وأهل الدعوة فينبغي أن يتبين هذا المسلمون عموما وأهل الدعوة على الخصوص وأن يعرفوا أن القدح في الصالحين والقدح في المنتسبين إلى الحق هذا لا ينبغ أبدا بأي حال حتى وإن ظهرت وإن ظهر قصور في الدعاء فإنه ليس من مصلحة الدعوة أن يقع أهل الدعوة بعضهم في بعض. فإن الانحرافات التي تقع في المنتسب للدعوة في المسلم عموما وفي المنتسب للدعوة على الخصوص هذه قد, قد يصيب الإنسان ضعف فتقع منه أخطأ لكن ليس من مصلحة الدعوة ولا من مصلحة الإسلام وذا المسلمين أن, أن, أن, أن, أن يشهر بهذا المنحرف نعم يبصر وينبه ويدل على الحق لكن ليس من المصلحة أبدا أن يشهر عمره سواء في أمام الناس أو أمام الجماهير أو في وسائل إعلام أو نحوذك هذا ليس من الحق وليس من مصلحة الدعوة الخطأ لا شك أنه خطأ ولابد أن يبين وأن ينبه لكن بطريقة لا تؤثر على مسار الدعوة ولهذا القدح في المنتزبين إلى الدعوة والقدح في الصالحين والمتسبين الحق هذا يؤثر كثيرا على مسار الدعوة وكثيرا ما أتي المسلمون من هذا الباب عالم يقع في عالم أو رجل دعوة يقع في رجل دعوة هذا ليس من المصلحة أبداً وإن كان الخطأ لابد أن يبصر به وينبه لكن بطرق لا تؤثر على مسار الدعوة ولهذا قد يكون هذا المسلك كما ذكر الشيخ قد يكون مسارك الجاهلية لأنه ليس في مصلحة إلا إذا كان مثل رجلا داعيا إلى بدعته ومن باب أن يحذر الناس منه هذا شيء آخر أما أن يكون يترقى الإنسان ويريد أن يجلب الشورة لنفسه في سبيل أن يقع في الصالحين معلوم أن هذا ليس مسلكا محمودا أبدا للبتة ولهذا قال قد حوم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين كقاتل اليهود في عيسى وقاتل اليهود والنصارى محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في أحوال المستشرقين ووقوعهم في القرآن ووقوعهم في النبي صلى الله عليه وسلم قانا العشرون اعتقادهم في مخالق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوا إلى سليمان هذا أيضا يعني أمر ظاهر ويكاد يكون متفشي في كثير حتى في المسلمين في قضية الخلط بين الكرامة وبين الشعودة كرامات الأولياء حق والله سبحانه وتعالى قد يسوق بعض الكرامة لبعض أوليائه إما إن له مثلا من مشكلة أو أنه إظهارا لفضله فهذا حق ولكن الرجل الصالح هو لا يدعي الكرامة ولا يفخر بها ولا يتحدث بها وإنما يتقع لي كما لو وقع هذا الرجل الصالح في, في أزمة أو في ماء زقفين الله سبحانه وتعالى يهيئ ما ينقذه فهذه لا شك أنها كرامة ولكن ما يعني هل يكون من الصلاح أن الإنسان يفاخر بكراماته أو أنه يحد حتى ولا يحدث الناس بكراماته لأن الأصل في الرجل الصالح أنه أسوى وأنه قدوة وأنه شديد المحاسبة نفسه وأنه لا يزعم لنفسه أنه بلغ ما بلغ لأن هذا ليس دنيا عن الصلاح لأن, لأن الشأن في الصالحين هو الخوف من ذنوبهم والخوف من غضب الله عز وجل والخوف من الرياء والخوف من أشياء كثيرة أما أنه يتظاهر الإنسان ويظهر بسيم الصالحين بأن يضع نفسه العمائم ويضع نفسه الخرق ويضع نفسه الهيئات المعينة التي تلفت الانظار اليه هذا لا اظنه من المسالك الصالح وانما الشأن في الرجل الصالح انه يكون كثير المحاسبة لنفسه وانه كثير الاحتقال لنفسه وانه يبكي على خطيئته وانه لا يخشى الا لنبه ف من, من, من هذا الميزان ومن هذه النظرة علينا أن, ان, ان, ان نميز ولهذا في هذا.